ويوبت لكم به الزرع والزيكون والنخيل والأعناف ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتقفر لكم الليل والنهار والشمس والخمر وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا تَرَأَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ